ومن يطع ما أمر رسول فؤلاء كما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن يطع ما أمر رسول في خيل والشهداء والصالحين وحسن اولائك رفيقا فكن اولئك